يا أَهْل الكِتابابِ قَدجَ أَكُمْ رَسُولناَا يُبَيين لَكُمْ كثيرًا مَِّ كُُم تُخفُونَ مِنْ الكتابابَ مَِّا كُنتُم تُخفُونَ مِنْ الْ الكتاباب الكتاب وَيَعْفُوعَ كثير قدَجاب لكم من الله نور وكتاب مبين